بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء شقت وأذنت لربها وحفرت إذا السماء شقت وأذنت لربها وحققت وإذا الأرض مدت وَإِذَا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحققت. وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه كذلك كملاقيه فاما من اوتي كتابه بيمينه فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسرا وينقلب إلى أهله مسرورا فسو سيحاته حسابا يسيرا وينقلب أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ أَمْ مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا فَسَوْفَ يَدْعُو تبورا ويطلى تعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور فَلَأَنْ لَنْ يَأْوُ بَلَى إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا بَلَى إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا بَلَى به بصيرا فلا أقسم بِالشَّفَقِ بَلَى والليل وما وسق، والليل وَمَا وسق، والقمر إلى تساق، والقمر إلى تساق، لا توكب نقبا عن قباق، لا توكب نقبا عن قباق لا فما لهم لا يؤمنون. فما لهم لا يؤمنون. وإذا قرئ عليهم. بل الذين كفروا كذبوا. بل الذين كفروا كذبوا. والله أعلم بما ينون. فبشرهم بعذابٍ. فبشرهم بعذاب الأليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر